فَنفلق فكان كل في رفق كالطود العظيم واذلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين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 أَوَلَ أَفَرَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَن تُمَؤَا بَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُطْعِمُ نِي وَيَسْقِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أُطْمَئِنُّ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ربِّ هب لي حُكمًا وألحقني بالصالحين